ze a mai bich na sat beil go mar cha pil hai o ha kis ma ish galat le us galal hai galat le ya mange lech go a na chef le shi ya khati u ant el bahmai u shabak tkaf vay may na ke shef ye murnai u na bagal hash tiqulin a'ba suxu chal za yure utjdirin jil li yish a'de tupawa يوصلها قالت لا منك واني عم يا عباس يا ابو الشاه ما والفخر والنماس يا اخو يا عر فكبيش لتعالي حملي تكمل تحملها اقلها يا زيح نبوى حق ظل الزهرة اقلها يا زيح نبوى حق ظل الزهرة اهلي يوم يوم ولي كينت جيل ويل اجال ذكرى وعنها اكبر ملحمه لا جعلها اجالت بحر البعيد حدودك خوفا من شطف حياه خويا بزدك ما فزت Gue gew早 on di gayi missi nal assembum bilogood. Ya wa wa sahb di gayi missin alha from inversuna capacity ايجله يا بت حادر شي قلبي نل ماي احسب علي عينك طلبا اكلف من وانا اخو خل بالك لا يا امو الخدر طلبتك يا مسهلها ممنوع قلها يا بيت حدرتي طلبين المعي حسب علي عندش من عاي وعلى أخوك شلب الكلايف والمعي يا معين السيد طلبيك يا ما سهل هل وفكم الحسين الشاد ولكد مهاره و قد سدل الحومات والظهر الحار شافه الجوم من جومك خيل وزين جبل همامنه شد وليكت مهر وقيصة للحومات وظهر الحمر شاب تلقوم الجمعه اوذا كان هو مو بفائده وغالي وبيومه حين الصيره خيل وزيل جبلها بالخندق حرب الجمال ذكرها وجنحا فوق الج مو بوچارو ہے اسا غا یل ها وسا غلی پشره ہے اسا غا یل ها وسا غلی پشره ہے صا وسناس بلا شوف وما تقدر تشري وير من كثر الخوف جد ما ترك قامت طوف صفوفه وش يفام مثل خجل الغنم يخزلها بالخدمه راج ممنون اخلا حنا سجدوسنا سبلا شو وما تدري تشردوي يرمي تسر الخب الجذا ما جاء ما ترك ما صفوف يا فاني تل خد لغنم يخزلها الشطيفوره تتملى كم الصعبا ومن ماياحي اللي يغير قلب تهين ماشي رب من من ذريك شد ذسي ماشي رب من نام ذي كرات و جمعة صويفة فوق الوين. ودمعة ويبا عالواجل petit باية شط الفر самоهر كتمل كم شط الفره كتملي كم الصابيان ومن ما ياحين ومن ما ياحين غير ابو الشفياء ماشي رب منه من ذيك يا وليد ماشي رب منه. من ذيك عود مات ويفع قام يهرها يا نفس من بعد زاینوں دين وش اد مانون او اتشربینے ما بار دل معینی او اتشربینے بار دل معینی یا نفسو میرے بعد حسین ہوں او ثي اوثا هذا ذا حسين ونوار الدين مالهني اوت